118. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 119. فإذا أحصن 119. فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب 110. ذلك لمن خشي العنة منكم 111. وأن تصبروا خير لكم 112. والله غفور رحيم يريد الله ليعلم 119. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 110. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وغلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم إن الله كان بكم رحيما ومن 119. وليفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا 117. ونجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 118. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مَتَسَب وَللنِساء نصيب مما اتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍ جَعَلنا مَغَالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 118. والتي تخافون نشوذهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 119. إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِتُم جِقاقَ بَينِيه مَا فَبَعتُ حَكَمًَا مِن أَهله وَحَكَمًَا مِن أَهلهَاِ يُردَ إصْلَ حَنْ وَبّتِ اللهُ بَنَهُمَا إِ اللهَّ كََ عَليمًَا خبيرا